هذا أيها الإخوة هو الشريط السادس والخمسون من تفسير سورة آل عمران وليس المعنى أن الأنبياء ينقسم قتلهم إلى حق وغير حق كل قتل الأنبياء بغير حق ومع ذلك لا يقتل الأنبياء لشخصه يقتلونه لما جاء به من الحق أي واحد جاءت هذه النبوة يقتل نعم؟ وقوله الأنبياء بالحق ونقول ونقول ذوقوا عذاب الحريق متى يوم القيامة أو في القبر أيضا والقول هنا نقول ذوقوا عذاب الحريق يقصد به الإهانة والإذلال وإلا فإنهم سيذوقون عذاب الحريق قيل لهم ذلك أول أم لم يقل لكن من باب الإهانة وانظر إلى الإهانة العظيمة التاكم في قوله تعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم نعم يقال له وهو يعد في النار ذق إنك أنت العزيز الكريم إهانة الله أي أن عزك وكرمك لم ينفعك ونقول ذو قاعدة بالحرير في هذه الآية من فوائد أولاً إثبات سمع الله عز وجل لقوله لقد سمع الله والسمع هنا بمعنى إدراك الصوت وإن خفل والمراد به هنا التهديد وليعلم أن العلماء رحمهم الله قسم سمع الله لا اسمين قسموا سمع الله إلى قسمين الأول بمعنى الاستجابة والثاني بمعنى إدراك الأصوات أما السمع بمعنى الاستجابة فهو كثير في القرآن ومنه قول تعالى ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون سمعنا يعني بآذاننا وهم لا يسمعون أي لا يستجيبون. وقال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا اسمعوا يعني سم استجاب ومنه قوله تعالى عن إبراهيم إن ربي لسميعوا الدعاء إن ربي لسميعوا الدعاء أي لمستجيبوا الدعاء طيب ومعلوم أن هذا النوع أو هذا قسم من الدعاء من السمع معلوم أنه من الصفات الفعلية من الصفات الفعلية لأنه يتعلق بمشيئته والقسم الثاني من السمع سمع الإدراك سمع الإدراك قال وينقسم إلى ثلاثة أقسام تبعنا بيه وين في بشاور نعم هنا، طيب، يقول هذا النوع الذي هو ترك الأصوات ينقسم إلى ثلاثة قسم، قسم يراد به التهديد، وقسم يراد به التأييد، وقسم يراد به بيان الإحاطة والشمول لسمع الله، فأما الذي يراد به التأييد، فكقوله تعالى لموسى قال لا تخاف إنني معكم أسمع وأرى فالمراد بالسمع هنا التأييد وقد يقل قائل والتهديد أيضا بالنسبة إلى فرعون طيب وأما الذي راجب بالتهديد فمثل هذه الآية لقد الله قابل للهين قالوا إن الله فقير ونحن غيرين وأما الذي يراد به بيان شمول علم الله عز وجل وسعته فمثل قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها قالت عائشة الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات لقد كنت في طرف الحجرة وإنه لا يخفى علي بعض حديثه سبحان الله والله عز وجل فوق عرش فوق سب سماوات يسمع كلام هذه المرأة قد سمع الله القول الذي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركم تحاور الرسول والمرأة يسمع إن الله سميع عليم نعم عبد الله يكتبونها نعم يحتمل على أن الملاك أو أن الله يسأله لأن السؤال ورد في حالة في آية أخرى أن الله نفسه يسأل نعم. نعم. المعنى ما ما أذن ما سمي هذه في معنى سمي هكذا قال العلماء لا ما في ما في يعني تأويل أبدا ما في ولهذا هذا الله فلانات له شو. نعم قلنا نعم. من نعم نعم نعم هنا انا اعطيتكم قاعده يا اخوانكم إن أن الأنبياء المذكورون في القرآن رسل ما تجد نبي ذكر القرآن لو هو رسول وذكرت لكم دليلا من القرآن ولقد رسنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم لم نقص عليك فإن استقام هذا فالأمر واضح وإن لم يستقم فنقل هم يقتلون الأنبياء الذين لم يوحى إليهم بشرا جديد يبلغونه الناس نعم صحيح لا لا مهقصنا القياس قصنا إن الشيء قد يسمع نعم وإن لم يكن له أذن فهمت وقد يرى وإن لم يكن له عين أيضا لأن الأرض ستحدث ما فعل عليه ستحدث بما فعل عليه نعم يوسف. يعني يا شيخ. يعني دقيق في نعم. ما ما يكون مقصد قتل يعني يعني في ما لا قتل النبي. يعني قتل قتل, قتل النبي. اللي بقت بقت النبي مو قتل. الرسول بقتل النبي لأن النبي أدنى مرخر من الرسول. لكن اللي يقتل الأنبياء لو قل مثل يقتل الأنبياء في غير القرآن. لقلنا إنه لا يشمل قتله من الرسل لأن رسول أخس. من من أدريس لا يا أخي ما فيها أحد من من الأنبياء قبل قبل النوح أبداً. وأدريس من بني إسرائيل الله من سياق الآيات إنه من بني إسرائيل. ولهذا يوجد أنا أشوف شجرة للأنبياء مكتوب في قبل نوح يفاهت غلط غلط لا شك فيه إن وحين لكثما حين لنوح والنبيين من بعد وفي حديث الشفاعة يأتون إلى نوح يقول أنت أول رسول أرسل الله له نعم صحيح شيء لكن في ديريس قبل النوح إيه غلط كثير ما هو ابننا يقول لو تصحح الشيئات أي صحيح صحيح الله إذا رأيتها فصح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن اللهم اعهد إلينا أن لا نؤمن لرسول أن لا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكروا منه قل قد جاءكم رسول من قبل بالبينات وبالذي قلتم وَبِالَّذِي قُرْتُمْ فَرَمَ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 من فوائد هذا الحديث أنفس الصلاة، من فوائد هذه الآية بيان ما عليه اليهود من الوقاحة والعدوان حيث اعتادوا على الرب عز وجل بوصفه من يه بأنه فقير، ومن فوائدها أنهم لشدة عتوهم وبغهم لم يقتصروا على الوصف الله جل فقير بل قالوا نحن أغنياء. فأثبت الكمال لأنفسهم والنقص لله عز وجل ومن فوائد هذه الآية إثبات الكتاب لله في قوله سنكتب ما قالوا ولكننا ذكرنا أن المراد نعم بأمره والذي تكتب الملائكة وذكرنا لهذا دليلا وهو قوله تعالى أن يحسبون أن لا نسمع وسرهم ونجواهم بلا ورسلنا لليهم يكتبون ومن فوائد هذه الآية أن اليهود كما أعتدوا على الله اعتدوا أيضا على رسل الله فقتلوا الأنبياء بغير حق فصار منهم عدوان على مقام التوحيد ومقام الرسالة فلم يحققوا عبادة الله ولا فلم يحققوا شهادة أن لا إله الله ولا أن محمدا ولا أن رسل الله رسول الله ومن فوائد هذه الآية إثبات القول لله عز وجل في قوله ونقول ذوقوا عذاب الحريق والله سبحانه وتعالى قد ثبت له القول بإجماع السلف أنه يقول ويتكلم بكلام حقيقي بحرف وصوت مسموع وصوت مسموع وهذا الكلام صفة صفة المصفات ليس بالمخلوق وقالت المعتزلة والجميع إنه خلق من مخلوقاته هو كلامه لكنه خلق من مخلوقاته وقالت الأشاعرة ومن طاهاهم إنه لا يتكلم بكلام يسمع وكلامه هو الكلام الطائم بنفسه والذي يسمع عبارة عنه أو حكاية وهو مخلوق المسموع مخلوق، وقد ذكر ابن القيم أن شيخ الإسلام رحمه الله أبطل هذا القول من تسعين وجه في رسالة تسمى التسعينية وأظن أنه موجود في الكتاب. طيب ومن فائد هذا هذه هذ الآية الكريمة أن هؤلاء سوف يذوقون العذاب بالألم البدني والألم النفسي لقوله وذوقوا عذاب الحريق ففي الحريق ألم بدني وفي قوله ذوق ألم النفسي لأن هذا توبيخ وإهانة فالأمر هنا للتوبيخ والإهانة ومن فائدة هذه الآية الرد على من قال إن أهل النار لا يذوقون العذاب لأن أجسامهم تأخذ على النار وتتكيف بها فيصبحون لا يذوقون علما ونرد عليهم بذلك بقوله ذوق عذاب الحريق ومن فوائدها بيان قدرة الله عز وجل حيث يحترق هؤلاء وتنط جلودهم وكلما نضج جلودهم بدلوا جلودا غيرها ومع ذلك لا يموتون مع أنها أن مثل هذا الحريق لو, لو أصاب أحد من الدنيا إيش لهلك ولكنهم ولكنهم لا يموتون كما قال الله تعالى لا يموت فيها ولا يحير فلا يموت ويستريح ولا يحيا حياة هنيئة ثم قال ثم قال الله تعالى وهو ابتداد رسالليلة ذلك بما قدمت أيديكم هذا من تمام قوله وذوقوا عذاب الحريق أي قال لهم زيادة في التوبيخ والندم والحسرة ذلك أيما ما أصابهم من العذاب والتوبيخ فالمشار إليه ما سبق من قوله وذوق وعذب الحريق وهنا قال ذلك مع أنه يتحدث عن جماعة وأتى بالكاف المفردة كاف المخاطب المفردة لأنه مر علينا قريبا أن نسمى الإشارة إيش؟ بحسب المشار إليه وأن الكاف بحسب المخاطب على اللغة الفصحى أو هي بفتح الكاف مفردة للمذكر وبكسرها مفردة للمؤنث أو هي بفتح الكاف مطلقة نعم. وكلها لغات لكن الأكثر أنها بحسب المخاطر وأظن أنكم لم تدركوا تماما هذه المسألة مسألة الفرق بين المشار إليه وبين المخاطب ماذا يعتبر عامل ادركته تماما اسم الإشارة بحسب حسب الاشاره المخاطب فاذا خاطبت اثنين خاطبت اثنين مشيرا إلى نساء ماذا أقول اذا لا خطف ثلكما خطف تثنين مشرع إلى نساء ثلكما صح طيب على كل حال ما شيء نكررها لأنها معروفة تحتاج بس إلى كتاب واحد يكتب اسم الإشارة والكاف وهو بنفسه يحولها من هذا إلى هذا قال ذلك بما قدمت أيديكم أي بسبب وما فالأباء هنا سببي وما اسم موصول بمعنى الذي أي بالذي وقول قدمت أيديكم أي في الدنيا والمراد بالأيدي هنا أنفسهم لكن أضيف العمل أو المقدم للأيدي لأن الغالب أن الأيدي هي محل البطش والعمل، وإلا فمن المعلوم أنهم قد قدمت أيديهم وألسنتهم وأرجلهم كل هو كلها عن الحشيش. قال وأن الله ليس بظلام العبيد وأن هنا بالفتح عطفاً على على ما في قوله بما قدم. أي وذلك بأن الله ليس بظلام العبيد وقوله تعالى وأن الله ليس بظلام ظلام على صيغة المبالغة ولكنها في نفس الوقت على صيغة النسبة والفرق بينهما أن صيغة المبالغة تدل على الكثرة والنسبة تشمل الكثرة والقلة فهل المراد هنا صيغة المبالرة أو النسبة المراد النسبة لماذا لأننا لو قلنا المراد بذلك صيغة المبالرة لكان المنفي كثرة الظلم مع أن الله لا مثقال ضر وعلى هذا فنقول ظلام هنا نسبة. يعني ليس بذي ظلم ليس بذي ظلم نعم كما تقول فلان ليس نجارا يعني ليس بذي نجارا أي ليس منسوبا إلى النجاري وقوله العبيد جم عبد وعبد اسم مفرد وهو من أكثر المفردات جموعة له جموع متعددة كثيرة مثل شيخ اسم مفرد له جموع كثيرة تبلغ إلى عشر جزء نعم والعبيد هنا المراد بهم عبيد العبيد كونا العبيد كونا فهو لا يظلم أحدا من العبيد كونا وإنما قلنا كونا لأن لندفع أن المراد بذلك العبيد شرعج وهم المتعبدون لله وذلك لأن الله لا يظلم لا الكافر ولا المؤمن كل نجازة بحسب عمله فالعبودية في هذه الآية هي العبودية العاملة الشاملة للكافر والمؤمن فالله لا يظلم كافرا ولا يظلم مؤمنا يجاز كل إنسان بعمله في هذه الآية من الفوائد أولاً إن شاء إثبات الأسباب إثبات الأسباب من أن يتخذ من قوله بما قدمت أيديه ومن فوائدها أيضاً نفي الظلم عن الله لقوله أن الله ليس بظلام للعبيد وهنا نقف لنبين أن الله سبحانه وتعالى موصوف بالإثبات وموصوف بالنفي. أما الإثبات فإن الله تعالى وصف نفسه بإثبات كل صفة كمال كل صفة كمال فهي ثابتة لله وما ميزان الكمال هل هو عقولنا القاصرة أو ميزان الكمال نصوص الكتاب والسنة الثاني ثاني هو الميزان ولهذا نحن لا نحكم على الله فنقول هذه صفة لائقة به وهذه صفة غير لائقة فللمرجع في هذا إلى الكتاب والسنة في التفصيل أما في الإجمال فالعقل يدل على أن الرب لا بد أن يكون كامل أما الصفات المنفية فإنه لا يراد بها مجرد النفي بل المراد انتفاء هذه الصفة لثبوت كمال فإذا نفى أن يكون ظلاما للعبيد فذلك لكمال عدله وإذا نفى أن تأخذه سنة ونوم فذلك لكمال حياته وقيم ميدته وإذا نفى أن يصيبه الغوء فذلك لكمال قوته وهكذا ويجب أن نعلم أنه لا يمكن أن يوجد في صفة الله نفي مجرد نفي مجرد انتبهوا جمال القاعدة لا يوجد في كتاب في إصبات الله نفي مجرد الدليل قول الله تعالى ولله المثل الأعلى والنفي المجرد ليس مثلاً أعلى المثل الأعلى يعني الوصف الأعلى الأكمل والنفي المجرد عدم والعدم ليس بشيء فضلاً عن أن يكون وصفاً أعلى ثانياً أن الوصف أن نفي المحف قد يكون لعجز الموصوف عنه وقد يكون لعدم قابليته لهذا المنفي قد يكون لعجزه وقد يكون لعدم قابليته يعني معناه نفينا عن هذا الشيء لأنه عاجز ما يستطيع ما لا يستطيع نفع هذا الشيء الذي نفع عنه وقد يكون لعدم قابليته لهذا الشيء فمثلا إذا قال قائل فلان رجل حبيب حبيب ما هو يظلم الناس ولا يعتد عليهم مش نعرفين هذا الكلام لا لا يظلم الناس ولا يعتد عليهم عجز ولهذا قلنا حبيب حبيب عند الناس ها كلمة تصدير وتحقير نعم وهذا كقول الشاعر قبيلة لا يغدرون بذمة قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يغلمون الناس حبة خردل آدم إذا سمع مثل هذا الكلام وشغوله مدح إلا ذم ثم يقول لا يغدرون بذمة ما يمكن يغدرون بالعهد أبدا ولا يمكن يغلمون الناس أبدا ذم سبحان الله لو أقول لك أنت لا تغدر بالعهود ولا فضل مؤهد وشكون هذا مدح يعني لما كان لك صلمة، ولما كان له صار دم من سبحان الله منين أخذ منه الدم؟ تصير. إيه إنما فهمنا أنه دم من التصير والتصير في الأصل يدل على التحقيق كذا طيب. على كل حال لا يمكن أن في صباح الله نفي محظم وقد يقول النفي إذا لم يتضمن كمالا قد يقول لعدم القابلية يعني أن ما نفي عنه هذا الوصف ليس لكماله ولكن لا ومثل العلماء لذلك بأن تقول إن, عندي إن, إن جداري لا يظلم الجدار لا يظلم هذا مثل ليش أصلنا السبقات لو أراد يظلم ما يمكنها كذا طيب إذا انخذوا هذه القاعدة لا يوجد في صفات الله تعالى نفي محف بل كل ما نفى الله عن نفسه فهو متضمن لكمال هذه القاعدة طيب من فوائد هذه الآية أن الله تعالى يخبر عما يخبر من صفاته لطم... لتطمين الخلق لقوله أن الله ليس بظلام من حتى يطمئن الإنسان أنه لن يجازى إلا بعمره إن خيرا فخير وإن شرا فشر ومن فوائدها جواز إطلاق البعض على الكل إذا وجدت قرينة تدل عليه من أين خالد جواز إطلاق البعض على الكل إذا وجدت قرينة تدل عليه الآية لمعنى لا بما يقدمها لديكم المراد بما قدمتم ولد بعض لكنه القليلة تدل على المراد أن المراد الكل يعني بما قدمتم ونظيرها في لا الله لم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما الإبل مثلا قال من مما عملت أيدينا هل نقول إن الله خلق الإبل بيده كما خلق آدم لا قوم من مما عملها أيدينا مما عملنا مما عملنا لأن الله لم يخلق الإبل مثلا بيده ف... فيكون المراد مع لكن ليس معنى هذا أن الآية ليس فيها دلالة على تبوث اليد لله بل فيها دلالة على تبوث يد عن الله عز وجل نعم <تصفيق> الدليل كفروا على جهنم حتى إدى جوها وتعين بوابها وقال لهم خزنتها ألماتكم نصنون من منكم يتنع عليكم وعيد ربكم وهين ذورانكم لقائمكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب الكفية قيلت الله وبجهنم خارنه فيها كيف؟ إنه حتى في من الله عز وجل في سورة المؤمنون قال إخسو فيها واتكلمني نعم هذه عندنا دليل سنكتب عندنا دليل وهو قول تعالى يحسبون أن لنس ما سرق موجأهم بل ورسول لديه مكتوب كلاب تقدبون بالدين وأن عليكم حافظين كرماً كاتبين على كل حال أبحث أنا معك في أن في, أن في احتمال أن يكون مراد الملائكة نقول ذو قاعدة بالحريق يعني الملائكة نعم وشو اي مهفه اذا وجد دليل على العين والرأس نعم خالد كيف على الله لا في حق لا. على الله مراد الله عليه في حقه يا أخي زكي المجاز بارك الله فيك قاله من قاله لأنهم يرون أن الكلمات لها معنى ذاتي وأما من قال إن الكلمات ليس لها معنى ذاتي وإنما معناها حسب السياق فليس عندهم مجاز فيقولون مثلا اخفض لهم جناح الدل ليس في مجاز في مجاز لأني من المعروف أن الذل ليس له جناح حقيقي، لكن المراد لا تترفع، إنه الطائر عادته أن إيش نرتفع، لكن أنت ذل لهم حتى تنخفض ويكون لعين هذا السياق. إيش؟ نعم نعم. نقول اللغة العربية. تعبر عن البعض بالكل وعن كل البعض يجعلون أصابعهم ما كل إصبع يروح في الفلوس خل بعدين خل بعدين ها من من هذا طيب اقرأ اقرأ ولا عطن صفق قبل الأخير آخر صفحة ما بره ترى ترى ما بره كم صفحة اللي فوق اثنين طيب شو جوا الرابع جاهز إطلاق ما عملنا لأن الله سمع رقلي مثلا فتكون مراد مما عملنا فيكون مراد بما عملنا لكن معنى هذا أن الآية لكن لا يعني هذا أن الآية لا لا يعني هذا هذا الصوت. لا لكن لا يعني هذا خلاص اقترح علينا بعض الإخوان الأخ نافع قال لماذا لا نرجع القرآن كالفقه يعني بمعنى إذا قرأن خمس آيات أو نشوفها أو خمس أسطر نغير وأظن ان ان هذه قاعده إذا قرينا ثمن سمعنا اليس كذلك إيه؟ ها يا شيخ ننتهي ليس لكن بعد كل نقرا كل خمسه اسطر مثلا أو أو خمس آيات وكلنا نقرأ ما إنزين شيء ها كيف أنا أقول خلونا على تربنا بس تربنا زين ثمن ويكون بالاختيار بالأخيار مهم بالترتيب يعني بمعنى نخلي آخر واحد وأول واحد نعم سام قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَحْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ الْنَّارِ قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ رُسُلٌ مِّنْ قَبْرِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَاجِقِينَ فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبرك جاءوا بالبينات والزبور والكتاب المدير كل نفس ذائقة البؤوت وإنما تُوف وإنما تُوفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزحان النار فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّانِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازِ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ أولي الله يا الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير إلى آخر الآية من هؤلاء القائلون؟ اليهود وهل تحفظوا لهم شيئا آخر مما وصف الله به من العيوب أي أي بخير وغير نعم ها؟ لا في جانب الله عندما قال الله سبحانه وتعالى عندما تعبا في السراح طيب قوله سنكتب ما قال من المراد بكتابة فهد هل يكتبه الله بيده ما الدليل على المراد كتابة الملائكة حسن طيب قال وقتلهم الأنبياء بغير حق هل في قتل أنبياء حق حتى يخرج بالقيد ناصر يقول قال وقتلهم الأنبياء بغير حق فهل يكون قتل الأنبياء بحق حتى يخرج بقيد يعني يكون القيد بغير حق هل معناه أن القتل الأنبياء يكون تارة بحق وتارة بغيره أجل لماذا قال بغير حق نعم يعني لبيان الواقع أوه... نعم كاشف. سبك كاشف كاشف هي يعني تبين الواقع وأيضا فيها فائدة أخرى غيرها توكيد لا لأن يقول أنهم قتلهم بحق لأن يقول قال أنهم قتلوا الأنبياء بحق فالله يأكد أن أكد على أنهم قتلهم إن بغير حق نعم التسجيل على الآلاء والوصل لأن حالهم ليس لي حق ايه. يعني يعلم أنها المبالغة في الشناء عليه أو في التشنيع عليه أنهم قتلوهم بغير حق. طيب. طوله ذوق وعذاب الحريق محمد واصل الأمر هنا يراج به وغير والإهانة هل لك دليل على أن مثل هذا الأمر يراج به الإهانة نعم يوقي أنك أنت العزيم الكريم قال بعض العلماء المعاصرين إن النار لا تحوى أهلها ولهذا لا يموتون فيها ولا يحيوتها فهل في الآية ما يرد عليهم دلمل دلمل ها ويحترقون ثم الله الله ولا يموتون بخلافهم في الدنيا فإن الإنسان يحترق في الدنيا يموت. طيب ما معنى قوله بما قدمت أيديكم زهير؟ هنا نعم لكن قلبه هنا. الباقل السببية هل يستفاد من الآية هذا العامر بأن أفعال الله مقرونها بالحكمة وكل شيء بالسببية فهو يفيد العلية والعلة هي الحكمة طيب يا عادل قول ليس بظلام للعبيد ظلام هنا صيغة مبالغة ولا نسبة لا، آدم بن عبد الله عند آدم بن زكري لكن الليل أبوك صلى عبد الله يلا هادي. آدم عمر اسمك؟ ولا آدم عبد الله؟ يلا عمر ظلام هل ياصيغة مفالغة أو نسبة؟ نعم مبالغة <تصفيق> يعني أن الله يظهر قليلا لكن كثيرة اللام. إذا <تصفيق> اللام بالنسبة للصيغة يعني إيش؟ الصيغة. <تصفيق> شو؟ الصيغة هي نعم اللام الصيغة سات مبالغة صحيح لكن هذه الصيغة تأتي للنسبة يقال نجار وحداد وفناء فهل هي هنا للنسبة أو للمبالغة؟ للنسبة العامة، لأننا لو قلنا المبالغة، لك المنفي كثر الضرب. نعم. تخيل العبيد هنا، هل هل هو بالمعنى الخاص أو بالمعنى العام؟ بالمعنى العام ها؟ بالمعنى العام. بالمعنى العام يعني حتى الكافر لا يظلمه الله. صحيح طيب <تصفيق> ثم قال الله هذا وجل الذين قال هذا صفة لقوله لقد سمع الله قول الذين قالوا من فاجئ ذلك المقدمه المقدمه على ذلك لوضع نكمل من ذلك ممن قدمت ايديكم انتفاء الظلم عن الله لقوله أن الله ليس بظلام للعبيد ومن فوائدها إمكان الظلم من الله لولا أن الله نفاه عن نفسه لقوله أن الله ليس بظلام لأنه لو كان الظلم غير ممكن في حقه لم يصح أن يتمدح به عز وجل إذ لا يتمدح بشيء إلا إذا كان تركه اختيارا أما لو كان مستحيلا في حقه لم يكن للتمدح به فائدة صح طيب وفي وبناء لهذه الفائدة يكون فيها رد على من نعم كل اه احنا لا ها لا على الجهمية الجهمية يقولون إن الظلم محال على الله محال لذاته لا لأن الله نفاه عن نفسه لأنهم يقولون إنه مهما تصرف قد تصرف في ملكه والمتصرف في ملكه يفعل ما شاء فالظلم عندهم المحال لذاته كما قال من قيوب في النونية والظلم عندهم المحال لذاته واحنا نقول الظلم ليس محال لله لو شاء الله ان يظلم يظلم لظلم ولكنه نفاه عن نفسه تمدحا بذلك ولهذا قال يا عبادي في الحديث القدسي إني حرمت الظلم على نفسي حرمت الظلم على نفسي وهذا يدل على إمكانه منه لكنه لا يفعل طيب فإن قال قائل قد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لو عذب أهل سماواته وأرضه لعذبه وهو غير ظالم لهم إن الله لو عذب أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم فالجواب أن نقول لا معارضة بين هذا الحديث وبين الآية لأن الله لو عذبهم لم يمكن أن يعذبهم وهو ظالم لهم إذا لا يعذبهم إلا وهم مستحقون العذاب وعلى هذا فيكون الحديث مطابقا للآية أو قال وجه آخر إن الله لو عذبهم لو عذب السماء والأرض لعذبهم وهو غير ظالم لهم إذا إذا أراد أن يناقش العباد فإن من نوقش العذاب من منوقش من الحساب عذب، فإن من نوقش العذاب من منوقش من الحساب عذب، لأنه لو ناقشهم ل كانت نعمة واحدة من النعم تقابل جميع أعماله، وحينئذ يستحقون أن يعذبوا، فلنا في هذا الحديث مخرجان المخرجو الأول أنه يعذبهم وهو غير ظالم لهم أي لا يعذبهم إلا بذن فيكون مطابق الله والثاني أن المراد بذلك المناقشة مناقشة الحساب لأن الله لو ناقشهم سبحانه وتعالى لكان نعمة واحدة من نعمه تحيط بجميع أعماله فيبقون وليس عندهم رصيد طيب فإذا قال قال هذه صفة سلبية كما يقولون وهل توجد الصفات السلبية في سبب الله فالجواب لا لكن المراد لكن المراد بالصفات السلبية ثبوت كمال ضدها فهو لا يظلم لا نعزه عن الغلم ولكن لكمال عدله ثم قال الله تعالى الذين قالوا إن الله أهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان إلى آخر هذا أيضا من كذب هؤلاء اليهود أنهم قالوا إن الله عهد إلينا أي أوصانا وصية موثقة بالعهد نقال عهد إليه أي أوصى إليهم وصية موثقة ومنه العهد بالولاية أي من الحاكم إلى من بعده فإنه يوصف بالعهد حكم إلى من بعده مثل عهد أبي بكر رضي الله عنه إلى, إلى عمر فمعنى عهد إلى أوصانا وصية مثبتة بالعهد لا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار هكذا قالوا وهذا من كذبهم كما سأت يقول لا نؤمن لرسول يعني لرسول من عند الله حتى يأتينا بقربان تأكله النار وذلك بأن نقرب قربانا من طعام أو بهاء أو لحم أو ثياب ثم تنزل نار من السماء فتأكل هذا القربان يعني أنهم حصروا الآيات التي يطلبونها من الرسول بأن بأن يأتي بنار تأكل هذا القربان احطوا وكانوا فيما سبق إذا غنموا غنائم من الكفار جمعوها ثم نزلت نار من السماء فأكلتها حتى أحلت الغنائم لهذه الأمة هؤلاء يقولون لا نؤمن الرسول إلا إذا اهتنا بهذه الآية فقط وهي أننا إذا قربنا قربانا نعم أكلته النار هكذا هذا هكذا قال قال الله تعالى رسوله قل قد جاءكم رسل من, من قبل بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتم يعني قد جاءتكم رسل بأكثر مما تدعون الآن بالبينات أي بالآيات البينات التي تبين صدق رسالتهم والثاني بالذي قلتم أي بالقربان الذي تأكله النار فلما قتلتموهم يعني ومع ذلك كذبتموهم وقتلتموهم فإن قال قائل لماذا عدل, عدل الله عز وجل عن المطالبة بصدق ما ادعوه قلنا هذا من باب التنزل مع الخصم يعني على فرض أن الأمر كما قلتم فقد اعتديتم حتى فيما جئ به من مطلوبكم اعتديتم على الرسل وأرجو أن ننتبه لهذا أولاً من ادعى دعوة فإننا نعامله بمراتب المرتبة الأولى صحة ما قال المرتبة الثانية مخالفته لما قاعد فهنا لم يطالبهم الله عز وجل بصرحة ما قالوا من باب موافقة الخصم أقول باب موافقة الخصم أحسن من التنزل لأن لمعنى قرآن من باب أنا قلت بالأول تنزل بناء على العبارة المعروفة عند العلماء ونحن نقول هنا موافقة الخصم فهنا قد وافق الخصم قال نعم هب أن الأمر كما قلت وأنه عهد إليكم ألا تؤمنوا لرسول حتى يأتكم بقربان تأكلوا النار فقد جاءكم رسول بقربان تأكله النار ومع ذلك قتلتموه إذن فطلبكم هذه الآية المعينة ليس عن صدر لأنها قد جاءتكم ومع ذلك كذبتم الرسل ويش وقتلتموه فهنا عادل عن المطالبة بصحة الدعوة من باب موافقة الخصم أي أنكم لا تريدون أن تصدقوا الرسل وإنما تريدون تكذيبهم تكليب نعم نمشي نعم لا القربان لكن القربان هم يتقربون بقربانهم يعني حتى يأتنى لمشروعية قربان نتقرب به وتأكله النار ما هو اللي يأتي القربان؟ نعم أيه لكن العلماء فسرواها بذلك هم يتقربون بالقربان تأكله النار نعم سماليكس بالأمة السادقة تقربوا قربان من البهان فلتأكل النار في المكان الظاهر إذا كان إذا كان مشروعًا هو يتأكلون من البهائم وغيره إذا كان مشروعًا في البهائم أما إذا كان بعل البهائم في الأمر ما في إشكال الغنم الغنم هم قالوا عام نعم لا هو المعروف في بدر إنه ما, ما قسموها إلا ب قسمة النبي عليه الصلاة والسلام قسمها هو ولم تكن وزعة التوزيع في الأخير وقد اختلف العلماء في هذا هل إن الرسول عليه الصلاة والسلام أذن له في بدر خاصة بأن يقسم الغنائم على غير ما ذكر الله في سورة الأنفال أو أنها لم تنزل سورة الأنفال إلا بعد بدر والله ما عندي سهيرها الآن نعم الذي يريدون هؤلاء لا من أي من أي شيء يعني واحد شخص يتقرب الله يجعل الطعام ثم تنزل النار وتقول نعم أوردنا المناسبة ترانا في, في ما إذا كان في غنائم كانت في غنائم في الأول إذا غنيموها من الكفار لا لا تحولوا يجمعونها في مكان فتنزل عليها النار فتحرقها نعم نعم. يعني مثلا لو عذبهم وهم يعملون عملا صالح لعذبهم وهو غير ظالم لهم بالمناقشة فمثلا إذا كانوا يصومون يصلون ويتصدقون ويصومون ويحجون لو نوقش الحساب لكانت نعم الله ما تقابل أو لا يقبلها الصلاة تشتاح الصلاة والصدقه والصيام وكل شيء وإذا اجتاحتها وش بقي الانسان ليس له ليس عنده عمل نعم. نعم وجد له اثبت اي دين لو, لو لا له يد لو لا له يدا ما صح ان يعبر بها عن نفسه اللي. لكن لا يمكن أن يطلق اليد على أن يضيفها إلى اليد، وهو لا يد له أبداً. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين قالوا إن الله عهد إلينا أن لا نقبل لرسول حتى يحيانا بقبل. Pullupata teja, eikö mun rosolum, joo, pata teja, millainen ati, oi, millainen ati, oi, جاءو. جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنين كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة في الدنيا إلا متاع الغرور أستطيعون الله الشيطان الرجيم وضم مبدأ المناقشة الذين قالوا إن الله عهدين طيب ما محل قوله الذين قالوا إن الله عهدين من العراب نعم لا لا أبدوا له محمد العرام لا الذين الذين. ما فيه وأوه وما تصلح بس صفة صفة للذين المعرم البدل يا أخواني البدل هو الذي يقوم مقاما مبدأ هو المقصود بالحكم عرفتم فمثلا إذا قلت أكلت الرغيف ثلثه ثلث بدل إذا المأكول هو الثلث خذ نبلا مدى هذا بدل الغلط والنسيان خذ نبلا مدى المدى يعني سككين ما المقصود؟ خزك كذي، فالبدل معناه إنه يحل محل المبدئ، ليس معناه إنه يكون زائدا عليه، طيب. قوله أهدي إلينا ما معناه ناصر. أو صان، كذا، طيب. قوله حتى يأتينا بقر بعض تأخرونا خالد، إيش معناه؟ يا شيء طيب هل هذا قول هل قولهم هذا صحيح نعم هذا صحيح يعني هي صح على الله وعلى طيب وهل ابدل الله ما الدعوه لما يأتي ياتي بقلمه الدعوه لا ادري أنا يعني أتبي أنهم قد جاء جاءهم رسول بما قالوا ولكنهم قتلوا المهم هل إن أنهم صدقوا إنهم كاذبون إلى هنا صدقوا إنه لو أتاهم رسول بقربان تأكلون نار آمن لا لم يصدقوا ما الدليل الدليل قال تعالى فلما قتلتموهم كنتم صادقين لا قبلهم بينان فقد جاءت قد جاءكم رسول من قبل بالبيانات وقد تقدم من أي كلمات هذه خلينا قد بما هو عنده قل قد جاءكم رسول من قبل بالبيانات وبالذي قلت من ناخذ أنهم كذبوا في الدعوة؟ أنهم لما أرسل الله عز وجل شيئاً كانوا قتلوا الأنبياء، فقتلوا من الأنبياء دون عدم تصديقهم. فقال الله عز وجل ما فقتوا الخصم؟ فلمَ قتلوه؟ صادقين. نعم. قل تعالى وبالذي قلت. نعم من قوله وبالذي قلت. من قوله وبالذي قلت. يعني أنهم جاءوا بالبيانات وبالذي قلت. طيب قوله إن كنتم صادقين ما طيب قال الله عز وجل قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات أي بالآيات البينات الدالة على رسالته وصدقه وبالذي قلت يعني والذي قلتم دون البينات التي جاءوا بها بدليل أنه قدم قوله فدل هذا على أن ما قالوه وإن كان آية لكنه دون البينات التي جاءوا بها لأنهم جاءوا بأعظم من هذا فمثلا موسى عليه الصلاة والسلام جاء ببينة أعظم من ذلك كان يلقي العصا فتكون حية ويردها يحملها فتكون عصا. كان يدخل يده في جيبه فتخرج بيضاء لكن من غير عيب من غير فرص. كذلك أيضا موسى عيسى عليه الصلاة والسلام كان يخرج الأموات من القبور أحياء أو يقف على الميت قبل أن يدفن فيحيى بإذن الله زوجته يخلق من الطين كائدة الطير بإذن الله فينفخ فيه فيكون طيرا طائرا في قراءة فيكون طيرا ويكون طائرا. يعني يكون طيرا طيرا عظم بالفعل أيما أعظم هذا أو أن تنزل نار من السماء لتأكل قربان أقول أعظم ولهذا قدمه وبالذي قلتم وهو أن يأتي بقربان تأكله النار فلما قتلتنه قول فلما ألف أعطفه لما اللام حرف جر وما سفهمية ومن قواعد الإملاء أن مال استفهامية إذا دخل عليها حرف جر فإنها تحذف ألفه مثل عمّة بماء لماء وغير مما نعم أو المهم على كل حال إنها إذا دخلت عليها ماء إذا دخل عليها حرف جر فلما قتلتموه إن كنتم صادقين في أنكم تقبلون الرسل إذا جاءوا بهذه الآية وقوله إن كنتم صادقين الجملة شرطية كما رأيتم وهل تحتاج إلى جواب ذهب بعض العلماء إلى أنها لا تحتاج إلى جواب لأن المعنى مفهوم بدونه والجواب إنما يتابه ليتمّ المعنى. وقال بعضهم بالجوابها محتوف تل عليه ما قبله. وعلى هذا الرأي كنت تقدير إن كنتم صادقين فليقتلتموه. نعم وإلى إلى القول الأول ذهب ابن القيم رحمه الله في أن مثل هذا التركيب لا يحتاج إلى جواب. من هذه الآية بيان تعنت هؤلاء اليهود الذين ردوا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من البينات بناء على ما ادعوه من هذه الآية ومن فوائد هذه الآية أنه ينبغي عند المخاصمة احام الخصم بما يدعيه ليكون ذلك أبلغ في دحل حجته يؤخذ من قوله: قل قد جاءكم رسول من قلبي بالبينات وبالذي قلت ل لانه إذا خوص بما يقوله لم يبق له حجة ومن ذلك مخاصمته شيخ السامن تيمية رحمه الله لل للرافضة وأهل التعطيل حيث يخاصمهم بما يقرون به فمثلا الأشاعرة او المعتزلة هذا التعطيل عموما قالوا إن المراد بآيات السفات خلاف الظاهر خلاف الظاهر لأن العقل يمنع من الأخذ بظاهرها فقالت الفلاسفة أهل التخيل المراد بنصوص المعاد خلاف الظاهر خلاف الظاهر لامتناع القول بظاهرها لأنه ما في بعث ولا في رب ولا في جنة ولا في نار فبماذا رد عليهم أهل التعطيل أهل التعطيل يقرون بالبعث واليوم الآخر قالوا إن كلامكم هذا غير مقبول بل البعث حق واقع وذلك لأننا علمنا أن الرسل جاءت به وأن الشبهة المانعة منه فاسدة الشبه المانعة هي قول القائل ميحي العظام وفرميه فلازم القول بثبوتِ نحن نقول لهم أيضا آيات الصفات علمنا بأن الرسل جاءوا بها وقد علمنا فساد الشبه المانعة منها فوجب إثباتها بل قال الشيخ الإسلام رحمه الله إن نصوص الصفات في الكتاب والسنة أكثر بكثير من نصوص المعاد، لأنك لا تكاد تجد آية في كتاب الله إلا وجدت فيها اسم من اسماء الله أو صفه من صفاته فالمهم أن إثقال الخصم بحجته أنك وأقوى في خصم، أي في أننا نخصمه ولا يستطيع أن أن يجادل بعد ذلك. ومن فائد هذه الآية أن الرسل عليه الصلاة والسلام جاءوا بالبينات الدالة على لساته ولا بد من هذا عقلاً كما هو واقع شرعا لماذا يا جماعة لأنه لو جاء رسول من البشر يقول أنا رسول الله إليكم أدعوكم إلى كذا وأمنعكم من كذا ومن خالفني قتلتهم هل يقبل منه ذلك لا يقبل إلا ببينه تشهد لما قال ولهذا جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ما من نبي أو قال من رسول يرسله الله عز وجل إلا آتاه من الآيات ما يؤمن على مثله البشر وإنما كان الذي أتيته وحيا أوحاه الله إليه فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة فقال ما من رسول إلا آتاه الله على مثله يؤمن البشر وهذا لا بد منه إذ لا يقبل أحد أن يأتي شخص ويقول أنا رسول الله إليكم افعلوا كذا واتركوا كذا وإن لم تفعلوا فإني مقاتلكم إلا ببينة ومن فوائد الآلة الكريمة إقامة الحجة على هؤلاء الذين ادعوا هذه الدعوة بأنهم قتلوا الأنبياء الذين جاءوا بما قالوا ثم قال الله تعالى مسليا لرسوله صلى الله عليه وسلم قل نعم فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبور والكتاب المنيد فيها قراءة وبالزبورين والكتاب المنين. عزيز التلب. يقول عز وجل فإن كذبوك الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم والفاعل قريش وآل وآل الكتاب كل من كذب الرسول فقد كذب رسول هذه فقد ألف وقعت في جواب الشرط لأنه مقرون بقد. قالوا كذب رسل في آية أخرى فقد كذبت رسل فلماذا جاء التذكير والتعنيذ نقول لأن رسل جمع تكسير وجمع التكسير يجوز فيه ثبوت التاء وحذفها قال ابن مالك رحمه الله والتاء مع جمع سوا السالم من مذكر كتائمة إحدى اللبن التاء مع جمع سوا السالم من مذكر كتائ مع إحدى اللبن اللبن إحداهما إحداها لبنة فاللبنة تذكرت وأنث وجميع الجموع تذكر وتأنث ما جمع المذكر السالم على رأي بمالك ويضاف إليها على ابن هشام جمع المؤنث السالف ويقابله من قال بأن جميع الجموع يجوز تذكيرها وتأنيثها حتى السالف من مذكر أو مؤنث ومنه قول الزمخشري يرد به على أعدائه يقول لا أبالي بجمعهم كل جمع مؤنث لا أبالي بجمعهم كل جمع مؤنث المؤنث لا يقابل عجال الشهر قوله كل جمع مؤنث والذي يظهر والله أعلم أن الرأي الصحيح رأي ابن شام أن السالم من, من الجمع المذكر يجب تذكيره ومن الجمع المؤنث يجب تأنيثه أما جمع التكسير في التذكير والتأنيث هنا فقد كذب وفي آية أخرى فقد كذبت نعم وقال رسل من قبلك الرسول كما مر علينا كثيرا هو الذي أوحي إليه بالشر وأمر بتبليغ هؤلاء الرسل جاءوا بالبينات جملة جاءوا بالبينات يجوز أن تكون صفة لرسل ويجوز أن تكون حالا أما كونها ليج، أما جواز أن تكون صفة فضاح، لأن رسل منكر، فالذي يأتي بعده يكون صفة، وأما جواز كونها حالا مع أن لي قبلها منكر، فلأن هذه النكره إيش؟ وصفت، وإذا وصفت النكره جاز. وقوع الحال منها لأنها إذا وصفت تخصصت نعم جاءوا بالبينات البينات هي الآيات البينات الشرعية والكونية فالآيات الشرعية هي الكتب التي جاءوا بها والآيات الكونية هي ما يسمى, يسمى بالمعتزات الحسية، والزبر جمع زبور والمراد به ما على المواعد والزواجر هذا الزبور ولهذا كان الزبور الذي أوتيه داود أكثرهم المواعد وزواجر والكتاب المنير الكتاب بمعنى المكتوب والمنير بمعنى المنير للظلمات وهذا العطف قلوه بالزبر الزبر والكتاب المنير هذا من باب عطف الصفة على الصفة الأخرى لأن الزبر تتضمن الكتاب المنير وعطف الصفات بعضها لبعض موجود في القرآن ومنه قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى، فقوله والذي قدر هذا من باب عطف الصفات والذي أخرج أيضا من باب عطف الصفات فالتغير هنا تغير صفة وليس تغير أداد في هذه الآية من الفوائد تسلية الرسول عليه الصلاة والسلام ويتفرع عليها أن يتسلّى الإنسان في كل ما أصاب غيره، فمثلاً، الأمر بالمعروف النهي عن المنكر يؤذى، فليتسلّى بعيش في أريه غيره، لأن الإنسان إذا عالم أن غيره من تصيبه بمثل ما وصيب به، لا شك أنه ينسى الخزي، كما قالت الخنسة ترتى أخاها صخراً. يقول ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي وما يبكون مثل آخي ولكن وسل النفس عنه بالتأسل الشاهد هنا قولها وسل النفس عنه بالتأسل فالإنسان إذا نظر يمينا وشمالا وإذا هذا مصاب بعقله وهذا مصاب ببدنه وهذا مصاب بأهله وهذا مصاب بماله يتسلم كذلك الرسول عليه الصلاة والسلام إذا قال الله له قد كذب رسل من قبلك لا شك أنه تهون عليه المصيبة وأنه يتسلى بذلك لأنه بشر يلحق من أحكام بشرية ما يلحق غيره ومن فائد هذه الآية الكريمة أن الرسل عليه الصلاة والسلام يؤذون بالتكذيب ولا أظن أن شيئا أشق على النفس من التكذيب في من جاء بالصدق أليس كذلك الإنسان يتكاد يتقطع إذا أخبر بشيء صدق ثم قيل له كذبت فكيف وهم من عند الله عز وجل مؤيدون بآياته يكذبون لا شك أنها شديدة عليهم ولكنهم يصبرون عليها مصراته والسلام كما قال تعالى ولقد كذبت رسول من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا يعني وعلى ما أود أو مع طوفة على كذبت أي وحصل لهم في الأدية أيضا فصبروا على ما كذبوا أودوا حتى أتاهم النصر من فوائد هذه الآية الكريمة وانظروا هل منها أن الرسول عليه الصلاة والسلام آخر الرسل هل يمكن أن يستفاد يمكن ولكنه ضعيف ضعيف لأن لأنك لو قلت مثلا زارني رجل من قبلك أو من قبلك هل معنى أنه لا يزور أحد بعده لا فالظاهر أنها لا تفيد طيب وقول ومن فوائد هذه العلية الكريمة أن الرسل لا بد أن يؤيدوا بالبينات لقوله جاء بالبينات ومن فائدها أيضا أن الرسل السابقين كلهم جاءوا بكتاب ما من رسول إلا ومعه كتاب ويؤيد هذا قوله تعالى لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقصد وذلك لأنه بد لكل رسول من شريعة والشريعة لماذا تكون؟ تكون بما يكتب سواء نزلت وحيا ثم كتبت أو نزلت مكتوبك التورات فإن الله كتبها بيده وأنزلها عز وجل ومن فائد هذه الآية الكريمة أن الكتب السابقة ككتابنا كلها تنير الطريق لمن أراد المسيح ولكن أعظمها إنارة هو هذا القرآن الكريم ولهذا كان مهيمنا على ما سبق من الكتب كل الكتب للسبقة منسوخة به ثم قال تعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة إلى آخر كل نفس كل من سيق العموم والنفس قد يراد بها الروح وقد يراد بها البدن بالروح وكلاهما صحيح فالموت يذوقه البدن وتذوق الروح وقوله ذائقة الموت أي ذائقة طعمه أي لا بد أن تموت ولكن عبر بالذوق لأنه أبلغ في الحصول لأن الذوق يحصل به حق اليقين وقد قسم العلماء اليقين إلى ثلاث درجات علم وعين وحق فالعلم بالخبر والعين بالمشاهدة والحق بالذوق فإذا قال لك القائل هذه تفاحة وقد أخفاها في كيس والقائل صدوق فبماذا تسمي هذا؟ نسميه بعلم اليقين فإذا كشفها فهو عين اليقين فإذا أكلها المخبر فهو حق اليقين، ولهذا عبر عز وجل بالذائقة لأن الموت حق لا بد لكل حي من موت إلا الحي القيوم عز وجل وقوله كل نفس هل المراد من بني آدم ومن الجن ممن على الأرض بحيث نقول إن الملائكة لا يموتون الجواب لا كل أحد يموت ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ذكر العلماء أنه يستثنى من هذا ممن لا يموت ومن خلق للبقاء يستثنى الولدان الذين في الجنة والحور الذين في الجنة أو اللات في الجنة فإنهم خلقوا للبقاء فلا يموتون أما الملائكة وجميع الخلق فإنهم يموتون وقوله وإنما توفون أجوركم يوم القيامة هذه حصر يعني لا توفون أجوركم إلا يوم القيامة والمراد بالتوفية هنا توفية الكمال وإلا فإن الإنسان قد يوفى أجره في الدنيا ويدخله أيضا زيادة على ذلك والكافر أيضا ربما يوف يوفى أجره في الدنيا أي ما عمل من خير فإنه يطعم به في الدنيا لاف في الآخرة ليس له خلاص. وقول وإنما توفى نجوركم يوم القيامة بعد قول كل نفس ذائقة الموت قد يشعر بأن بأن المراد يوم القيامة هنا ما هو أعم من القيامة الكبرى فيشمل القيامة الصغرى التي تكون لكل لكل موجود من من ذوات النفوس قال فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز زحزح اي دفع ببطء وذلك لأن النار اعادن الله اياكم منها محفوفة بالشهوات والشهوات تميل إليه النفوس فلا يكاد الإنسان ينصرف عن هذه الشهوات إلا إلا بزحزح، لأنه نيد، لأنه مقبل عليها بقوة، وله تقلز وحصيحة عن النار، أيد فيها عنها بمشقة وشدة، وأدخل الجنة، فقد فاز، لأنه نجا من المرهوب. وحصل على المطلوب وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ما هذه نافية ولم تعمل عمل ليس لأنها لأن النفي انتقد وإذا انتقد النفي بطل عمله كما قال ابن مالك مع بق النفي فإن كان إن انتقد فهي مهمة وقول الحياة الدنيا وصفها بالدنيا لوجهين الوجه الأول لدنوها زمنا والوجه الثاني لدنوها قدرا أما دنوها زمنا فظاهر لأنها قبل الآخر وأما دنوها قدرا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها موضع الصوت الصوت يمكن لنقول إنه متر خير من الدنيا وما فيها من الدنيا ليس الدنياك التي أنت فيها وليس الدنياك الخاصة بك أنت بل الدنيا من أولها إلى آخرها إذا فالحياة هذه بالنسبة للآخرة دنيئة ودانية من الدنو وهو الانحطاط وقولوا إلا متاع الغرور أي إلا متعة تغر صاحبه وتخدعه وكم من أناس زينت لهم الدنيا ولكن فانخدعوا بها وكان مآلهم ما إلى السحيق والعياذ بالله لأنهم موتروا بها في هذه الآية الكريمة عدة فوائد أولا أن الموت حق لا بد منه لقوله كل نفس ذائقة الموت ومن الفوائد حث الإنسان على المبادرة في العمل الصالح لأنه إذا كان مية ولا محالة وهو لا يدري متى يموت فإن العقل كالشرع يقتضي أن, أن يبادر ولا سيما في قضاء الواجبات والتخلي عن المظالم لا تهمل لا تؤخر فإن التأخير له آفات كثيرا ما يقول الإنسان أنا سأفعل هذا غدا ولكن يتهاون ثم يأتي غد وما, بعد وما بعده ويضيع عليه وقت ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن كمال الأجر إنما يكون يوم القيامة تقوله وإنما توفون أجورا والتوفية تقتضي أن هناك شيء سابق يزاد وهو كذلك فإن الإنسان قد يثاب في الدنيا على عمله ولا سيما الإحسان إلى الخلق وقضاء حوائجهم لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه وقال من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فائد هذه, هذه الآية إثباتوا يوم القيامة لقوله يوم القيامة وسمي من قيامه عبد الرحمن لماذا يقوم انه يقوم فيه الناس رب العالمين هذا واحد لا داخل فيه عبد الله ويقوم الاشهاء القص يقام فيه القص طيب وادله هذا معروف. قال الله تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين وقال تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد وقال سبحانه وتعالى ونضع الموازين للقصة ليوم القيامة ومن فوائد هذه الآية أنه لا يكمل الفوز إلا بأمرين أن نزحسح نسانا النار وأن ندخل الجنة ومعلوم أن من زحزها عن النار فلا بد أن يدخل الجنة لأنه ليس في الآخرة إلا داران فقط إما النار وإما الجنة وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح ما يحصل به هذا الثواب العظيم الزحزه عن النار ويدخل الجنة فقال ويدخل الجنة فقال من أحب أن يزحسها عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه فذكر حق الله وحق العباد فمن وجد من نفسه هذين الوصفين الإيمان بالله واليوم الآخر وأنه يأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه فليبشر بها ومن فائدة هذه هذه الآية أن أن أنها تدل على أن الله لا يرى في الجنة صح صح ما فيه لا نفي ولا إثبات ولكن الزمخشريج في تفسيره قال أي فوز أعظم من أن يزحزح النار الإنسان عن النار ويدخل الجنة أي فوز أعظم نعم يريد بذلك نفي الرؤيا فنقول له إذا دخل الإنسان الجنة فإنه سير رضى ويكون رؤيته لله عز وجل أعظم من النعيم فليس في الآية ما يدل على نفل الرؤية طلاقا وإذا لم يكن فيها دليل على نف الرؤية فإن هناك نصوصا من القرآن والسنة تدل على ثبوت الرؤية والمؤمن هو الذي لا يتتبع المتشابه من القرآن يتتبع المحكم ويحمل عليه المتشابه ومن فائد الآية التزهيد في الدنيا لقوله ومن حياة الدنيا إلا متاع ومن فائدها أنه يجب على الأسان الحذر من مقبة الدنيا وغرورها ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال والله ما الفقر أخشى عليكم وإنما أخشى أن تفتح الدنيا عليكم فتتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتولككم كما أهلكتهم وصدق الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذا هو الخوف وانظروا الآن لما فتحت الدنيا على الناس ماذا, ماذا حصل حصل هذاك حتى الذين لم تفتح عليهم إذا سمعوا ما فتحت عليهم هلكوا أيها الإخوة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 اثنان وخمس مئة وألف